بسم الله الرحمن الرحيم ونستغفر ونعوذ بالله المفروح ونفسنا سيئات أعمالنا من يدي الله لا مضل له ومن يضمد هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله جاء الله شريك له وأشهد أن محمد عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد حين خير الكلام كلام الله عز وجل خير الهدى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فضل أمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه وضلالة كل ضلاله في النظر ما بعد كنا كنا في آخر الدرس عند الجوازمة أها الجوازم طيب قلنا الجوازم على قسمين قلنا الجوازم على قسمين الجوازم المضارع على قسمين ما يجز فعل واحدا وما يجز فعل وبدأنا مع الفصل الأول وهو ما يجز فعل واحدا. أخ... هال... أحد ليه كانوا في من الإله. هذا هاللقطة. أحد الطلبة سوالنا. ليكنوا في الفصل هذا. كله قرّد الشيخ تفديه نشكون الله ما يجوز. نشكون غايت اليوم اليوم في الدرس. بسرعة خالق الله قلنا الجوازي على قسمين ما يجد فيها الفعلا واحدا وما يجد فيها بدأنا في ما فيها الفعلا واحد هنا هي لم وألم لم ولما وألم وألم ما. لم لم لي ودها ولا نهي ودها بدأنا بلم شرحناها وبعدين لم وقفنا عندها طيب لما تفيد ما يفيده لم تفيد ما تفيده لم أي حرف نفي وجزم وقلب والفرق بينهما واحد أنه الفرق بين لم ولما اولا أن لم تفيد نفي الفعل أما لما لا أنا أنت ما شاء وين في وين في يا وين؟ عندي في البيت. لا من عندي عندي كتب. ولكن هذا هو مسؤولي لكي يجب ان يكون لم تفيد النفي يكون لما تفيد النفي لكن وقوعه يكون لكي وقوعه لكي القيام به يكون هل حفظت الدرس يكون حفظت الدرس لكن لما أحفظ يعني إلى الآن وماذا وسأحفظ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى الآن لكن سيدخل ثانيا لم تفيد النفي سابق أما لما فتفيد النفي السابق مستصحب الى زمن التكلم ورد هذا الفرق الثاني الفرق الثالث أن في الجواب يصح لك أن تكتفي بلما تقول ولما أردت أن أحفظ أريد حفظ الدرس ولما يعني لم أحفظه بعد ولكن سيكون الحفظ أما لم فلا بد أن يأتي... يأتي فعل بعدها فالق الرابع أن لم تسبق بالشرط بخلاف لما تقول إن لم تكم أكم ولا تقول إن لما تقول إن لم تقم أقم ولا يقال إن لما تقم تقم واضح؟ نعم no. طيب ألم ثالث ألم ثالث ألم وهي مثل لم ادخلت عليها الهمزة للتقرير ألم نشرح لك صدرك أولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زواد فَوَلَمْ تكونوا أصلها وَأَلَمْ تكونوا أقسمتم من قبل قدم العاطف عاطف قدم يعني قدم باعتبار أخ لك يعني يعني يعني على الألف أو تدخل أخر أخر ألم مثل لما أيضا زيدت عليها الهمزة الخامس لام الأمر والدعاء لام الأمر والدعاء قلنا لام الأمر لأنها على حق واحد ستنطق باسمها ولا بلفظها لا باسمها ما هو اسمها لا بخلاف النهي ولا في النهي والدعاء حرقين. ولام الامن والدعاء وهي لام تفيد الامر و يتشاقل الدعاء كيف تمسحوا فاذا سبقت ب ثم او أو الواو سكنت سكنت واضح ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ها مكسورة وهذه أفتحة الدعاء وهو باللام بالله وعلى مجزمي حذف حرف العلة ليقضي ليه يقضي كيف طيب. قوله تعالى ثم يقبض تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك اذا طبقت بالفاء من كان يؤمن باللله الاخر فليقل خيرا او أو ليصم أو او بالله ذلك الله فليكرم جاره فليكرم ضيفه واضح؟ طيب الان باب الفائله اذا جاءت اللام بعد الفاء او الواو او ثم مكسورة هذه هي الامر يدي التعديل اذا قبلت بعد ثاني للتعليل ثم الفاء والواو اللام بعدها اذا كانت ساكنه افادت الامر فليتمتعوا اما فليتمتعوا هذه مشهوره تفيد واضح تشوفها مش مش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا و... أ... ه... قال فإذا الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله من كل فلما جاءوا إلى البلدي إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعون فسوف يعلمون وليتمتعوا اللهم التعليل, التعليل. ماذا تفعلين المضالب؟ تنصبه بنام التعليل لا مكيف ليتنصب بأنمو ظوالة ها؟ مجيب. جوازم. مجيب. جوازم. جوازم. جوازم. شوف هنا منصوب يان الجواز جوازة في موضع آخر ولية متعو نعم ولكن أيوة صحيح لا لا مثل النحل فتمتعوا فسوف فتعلم المهم إذا كان واللي يتمتعوا هذه تكون للأمر صاح والأمر فيه ماذا التنديد والتهديد ناديكم الله هذا الآن عجبتم عرفتم الفرق عرفتم إذا كانت لام مكسورة في التعليق المنصوب بأن مرور الجواز إذا كان ساكنا هي لام الأمر تكون مجزومه مجزوم طيب هذا لام الأمر والدعاء في والدعاء ثم ليقضوا تفلوا. وليوفوا هل يق هذا أمر ونادوا مالك ليقضوا عليهم هذا الجعاء هو سياق سياق أمر لكن مفاده الدعاء طيب. لا في النهي والدعاء لا في النهي والدعاء ويمكون من لام من وألف لا قولي عز وجل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وسعاده ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا وفي الحديث لا تجابروا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وفي الحديث لا يقل أحدكم, احدكم عبدي وليقل فتاي واما الدعاء قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخانا ربنا ولا تحمل علينا اصلا كما حملت على الذين من قبل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به إلى آخره هلامس هذا ما يجزم بعده بنفسه وضح لا يجزم فعلا واحد. يجزم ماذا ما عندهم الأنبس؟ عندهم؟ اي يجزم ما شكونا؟ ما يجزم واضح ما يجزم فعلا واحدة؟ فهمتم؟ تطرحيب؟ أخ نردين هذا فينا ثاني، رايك قبلت قبلت قبلت قبلت قبلت قبلت قبلت واحدة في قبلت قبلت في قبلت قبلت قبلت قبلت قبلت قبلت قبلت قبلت قبلت ها كانت في الآن ما ما طيب هو في الجملة ذكر ثمانية عشر كلمة وجعل إذا في شيء خاص في هذه الثمانية عشرة كلمة في هذه الثمانية عشرة كلمة ستة تجزم فعلا واحدة كم يبقى منها؟ يبقى سنتى عشرة كلمة تجزم فعلين هذه الثمانية عشرة كلمة التي تجزم فعلين على اربعه أقسام اسم متفق على انه حرف وهو كلمه واحده ان قال تعالى يا ايها النبي قل للذين كفروا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذني ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم ان يعلم يؤتكم إن يعلم كسرة تأذي الاتفاع الساكني إن يعلم الله في قرى يؤتي أصفر يؤتي أجزمة بإن شاطير الجزام تلك لو كان شطن من دوتر وهذا أعلم جزمه مالا؟ السقور معنا عن الظهوري شكرا للمحبه هذه وهذا علم جسمه هذا حول الليل والكسره تدل عليه يرجي ان تتقوا الله يجعل لكم تذكركم وقال عنكم شيئا وقال صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدقك إن تصدق الله يصدقك واضح نفوق طيب هذا هذا أدوات أو الكلمات التي تجزم لنا بيني الاول نسميه فعل الشرط الثاني جواب الشرط الاول فعل الشرط الثاني جوابه الشرطي نقول ان حرف جزم جزم فعلي ويعلم فعل مبارع مجزن بإن على انتظمه السكون منع من ظهوره المقدم من ظهوره اجتفال محربي حالفة الكسرة لإلتفاع الساكن وهو فعل الشرطي يبتل فعل مبارع مجزن بإن على انتظمه حالفة الحالة لأنه معتد والكسرة دليل عليه وهو جواب الشرط واضح؟ القسم الثاني ما هو اسم باتفاق وهو من وما واي وايان وأين وأنا وأنا ومتى وحيثما ومتى كما متى وكيفما كيفما على من ردها فيها النصبة ومذهب كوفي ومذهب من الكوفيين شلافاً في البصريين نعم هل كم, كم أعددنا؟ تيسع والأول عشرة صفحة الثالث سنة الثالث فيه هل هو اسمون والراجع أنه اسم وهو مهما أنه اسم وهو ماذا مهما نعم القسم الرابع ما في أنه اسم او فعل اسم او حرف والراجح انه حرف وهو اذ هذا الجماعة. طيب نبدأ الأمثلة. كسم الأول أخذ الأمثلة. كسم الثالث. من قال عزوجل من يأمن سوء يجذب. ثم يجدكم موت فقد وقع اجوابه إن كان هناك جواب الشرط وقع جمله خلي الايه من يعمل سوءا يجذب به خيرا يضح ايضا واضح هذا المثال فمن اسم يعمل مجزوع فالنظام الزوم بمن يعمل جزمه السكر يجزى وهو في الشرط ويجزى رنظام الزوم بمن وجوب الشرط ولم جزمه ما لاحظه؟ العِلّة والفتح والفتحه إنه هو والالف العِلّة الحفل العِل المحذوب من يعمل سوء يجزى به عِلّة وغيّ عشفان ذلك يا رحمان أخيض له شيطان فهو لا قريب فهو له قريب وانهم يصطرون عن السبيل يحسبون أنهم متلون نعم. كذلك ما يجيب له خيارة يفقهه في الدين ما يفقهه في الدين وحديث مرسلنا الله نعم عادمة. تمام؟ بادر قلنا من وما وما تنفقوا لجزء الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون وما تنفقوا سلام الله. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم الآية وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم بقى زيد واضح فتنفقوا في المضايم الزنف ما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 أي كتاب تقرأ تنتفع منه من وما وأي زدوا أيانا أيانا أيضا يدل على ماذا على الزمان أيانا يدل على الزمن ومنه قول الشاعر إذا النعجة الاجفاء كانت بقفرة فأيانا ما تعدل به الريح تنزلي اياما ما تعدل به الزيف تنزلي العجفاء الضعيفه النحيفه لو حكيك لوقو ولا أو رفض النعجة العجفاء اتعد نعم عبد الرحيم تفضل ها إذا النعجة العجفاء كانت بقفرة مكان قاحل من الأرض لا نبت فيه فايان ما تعدل به الريح تنزيل وقال بعضهم أيانا نؤمنك تأمن يعني إذا كانت الناجة هذه الناجة الأجفاء المهزولة معناها المهزولة كانت في أرض قاحلة لا لم فيها ولا فأيانا ما تعدل به الريح أيانا يعني في أي وقت ما فأيانا ما تعدل به الريح تنزلي يعني في أي وقت تهب الريح فتنزلي بمعنى القفره الأرض التي لا نبات فيها تعديل بمعنى تميل متى ما تميل الريح تميل بها لضعفها يكون هذا المال فما... فايان ما تعديل به الريح تنزلي اما تميل بها واما لانها ما تستفيد شيء شيئا لان الارض قاحله لا. او كل ما تأتي به الريح تريد ان تنتبه به هذا المقصود مثال اخر ايانا نؤمنك تامن غيرنا واذا لم تدرك الامن منا لم نزل حذرا ايانا نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا زد من وما وأي وإيان وأين أينما تكونوا يدرككم الأرض جيد و... وان ان ثم وان ان تلتبس فأصبحت أن تأتها تلتبس بها كلا مركبيها تحت رجلك شاجر كلا مركبيها تحت رجلك شاجر تأتها تلتبس بها أن تأتي كان الشرط مجزوم على الجزمية حتى في الحبل إلا وتنتبس جواب الشرط مجزوم على الجزمية سكون زيد متى قال بعضهم أنا بن جلاء وطلاء الثناي متى أضعي الهمامة تأرفوني أنا ابن جلاء وطلاء الفناية متى أضعوا الإمامة تعرفوني متى أضعوا في الثلاث شرط مجزوعة جلتكون تسيروا في تعرفوني يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون من وما من اجل ان ان متى هناك افضل بسنا بمن وما وأيو وإيو قال بعضهم حيثما تستكم يقدر لك الله نجاحا في غاب الأزمان وان تقول حيثما تجتهد تن الخيرا تعالوا اسم الاول من وما و اي من وما و اي و ايانا و اين و متى و حيثما صح كما قيل كيف ما تكون يولى عليك علي. هذا نقل عن عمر بن عزيز كيف ما تكون يولى عليك ن دول ال تكون في ان شرط مجزوم عن جزيه في النول لأنه فيها خمسه يولا في الشرط جواب الشرط مجزوم ان جزيه في حول لانه متلا واضح هذا الاسم الثاني الذي هو اسماء باتفاق القسم الثالث اللي هو اسم على الصحيح كلمه هل هو حرف او اسم والصواب انه هو اسم هو ما مهما لماذا رجحنا انه اسم رجحنا انه اسم لان وجدنا في سياق القران وكلام العرب ان الضمير يعود عليه والضمير يعود على الحاطه وعلى الاسم اسم ها؟ كما قال الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقه وان خالها تخفى على الناس تعلم، ومهما تكون عند مريء من خليقة، ها من خليقة هذه بدل من مهما، أو المقصود بها ومهما تكون عند مريء من خليقة، وإن خالها تخفى هذا الخليقة وهذا الخلق على الناس إنها تعلم. فرجع الضمير على مهما ومثل قوله تبارك وتعالى أه؟ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتصحرنا بها فما نحن لك قول في العون لموسى عليه السلام مهما تأتنا به مهما تأتنا به الهاء راجع لهذا على مهما فدل على أنه والأمثلة الكثيرة ذكرت منها ومهما تكن عند مليء من خليقه وان خالها تقفال الناس تعلم مهما تكن عند مليء من خليقه وان خالها تقفال الناس تعلم ما ما تكن عند مليء من خليقه تعلم تكن في الشط وفي المضارع من جمله الجزم هي السكون وتعلم جواب الشرط فعل مضارع مجزوم بمهما هو جواب الشرط السكون ولم يظهر من أجل الروي وإن خالها تقفى للنسي تعلامي أتينا بالكثرة من أجل ماذا روي الشعر والروي هو ما غير في آخر الشعر ما إذا كان التغيير في وسط البيت يقال من أجل الوزن الشعري في آخر قال الوزن الروي القسم الرابع او اذكر بيت آخر بيت اضرك مني أن حبك قاتلي وانك مهما تأمل القلب يفعل صحيح؟ جرمه ابو الاشعار عبد الهمه ما وانك مهما تامل قلب يفعل هذا من معلقه امرئ القيس اللي بداها أثاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمت صرني فأجملي وإن كنت قد ساءت مني خليقة فسل الثياب من ثيابك تنسلي إلى أن قال أغره إلى طيب الرابع اسم الرابع ما فيه هذا أو حرف والصحيح أنه حرف نتكوّل من إذ وما رحض السلام عليكم درس الآن بعدين بعد نصف ساعة إن شاء الله سوف يفتصر طيب السلام عليكم قال بعضهم وان انك اذ ما تأتي ما انت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا وانك اذ ما تأتي ما انت آمر به تُلْفِ مَنْ إِيَّاهُ تَأْمُرُ آتِيَا وَإِنَّكَ إِذْ مَا تَأْتِي تَأْتِي فهل الشرط وجوابه تلفي, وإنك, إذ ما ما تلفي وإنك إذا ما تأتي ما أنت آلهون به تلفي من إياه تأمر ما لا يأتيه. ما تأتي ما تأتي ما أنت به تلفي به ما وإنك ما ما أنت, ما أنت ما أنت وانك اذا اذا جئت الشيء الذي تأمر به الناس اذا جئت اذا جئت بالشيء الذي تأمر الناس بهذا الشيء تجد الناس يتبعونك وإنك اذا جئت ما انت آمر به الناس إذا فعلت هذا الشيء الذي تأمر الناس أن يفعلوه تجدهم يفعلونه يسبقونه دون كل حذمت ما به به به تاتينا به إذ ما تأتينا به إذ ما تأتينا به لا لا لا صحيح هذا الكلام غير صحيح لانه في ذيك الضمير لا يعود على شيء غير مذكور سابقا داخل الاصل وقد يأتي الاستعمال كما ذكرت لكم سابقا في القران واضح؟ فإذا ما قلنا هي حرف زيد ها؟ أيه. طيب وإذا في الشعر خاصة. ومنه قول بعضهم: استغني ما أغناك الله بالغنى وإذا خصاصة فتجملي استغني ما أغناك الله بالغنى وإذا إذا إن شاء ظرف لما يجتقبل من الزمان خافر لشرطه منصوب بجوابه وإنك وإذا تصبك خلينا نغيره تصب مضامين زم بإداء العصبي لا لا من من الكلمات التي تج التي تدخل تكتب فيها شرط وجوابه تكتب فيها ولكن لا تجزم ولكن في الخاطف احيانا أحيانا خاصة تصب مضامين الزوم عندما جزمي السكون بإيجار، هو كف الشرط. فتجمل جواب شرعي عندما جزم بإيجار السكون وكثيراً من أجل روي، وهو جواب الشرط. واضح؟ مفهوم؟ لا اسم، اسم باتفاق إذا اسم اتفاق. ومثله إذ، إلا أن اذا اسم ظرف لما يستقبل من الزمن إذا وقعت الوقت وأن إذ هو ظرف لما مضى من الزمن وإذا استسقى موسى وكل منهما أو إذا, إذا يعني ظرف لما يستقبل من الزمن وإذا ظرف لما مضى من الزمن. واضح؟ هل يوجد شيء سابق الزمين ديباله اينا نسم اداه الشخص اي جانا ديباليش ها؟ وباليباله ثالث شرط. وبعدين. جواب شو؟ ممكن؟ أما شرط فيكون واضح. قد يكون ماضي صح؟ جواب الشرط قد يكون مضارب قد يكون مضارع. مضارع. مضارع ماضي هذا يكون مضارب مضارب مضارب ماضي ولا ماضي مضارب ماضي ماضي كم صار من حاله اربع حاله احيانا هذا لا يكون مضارع، بل ولا يكون كيلا يكون جملة يكون جملة عند ذلك الجملة بسمية ويشترط أن تفصل بفاصل. لماذا بفاصل. سياق بيان. متى تكون هذه جملة؟ تكون هذه جواب الشرط جملة في أجل. أجل. يكون جواب الشرط جملة. إذا لم نستطيع أن نجعل جواب الشرط مكان غير الشرط، لم يصح السياق. مثاله الايه و لكل من وجهتن و وليف استوي قران خيرات اينما تكونوا يجي بوكم الله جميعا الى ان قد حيث ما خرجتم اهجمت ولوا وجوه في تولوا وجوهكم ثم وجه الله حيثما تولوا وجوهكم ومن حيث خرجتم ومن حيث خرجتم هو قبلها أشن موجود الله الآية؟ <تصفيق> ها؟ <تصفيق> قبلها، ها؟ قبلها. حيثما كنتم، حيث ما ليس أخطأت، ها؟ ها، وحيث ها وحيث ما كنتم فولوا وجودك. إيه أخطأت أنا. ومن حيث خرجت صحيح. صح فمن حيث قال شفوا لي شطر من الحرام حيث ما كنت يقولوا جلب الخيارات أينما تكون يد الله جن أنك قلت شفوا لي شطر كنت شفوا لي وجهك شطر على كل جانب طيب نقول مثال امثله كثيره بقى قبلها اجا نعم انكتب باذن الله فقد سبق نعم امثله كثيره على كل ده امثله كثيره اقول إذا. اذا كانت كان الجمله جواب الشرط لا لا يصح ان يكون شرطا فعند ذلك الجواب لا بد ان يكون ماذا؟ سيكون الجواب جواب شرط جملة كام. يكون لماذا جواب الشرط جملة كام. ركزت مثال سابقاً في عند المؤلف في الكورس. قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى اي ينصب الجزائري ولا لا مم. ها خير. تدعو كان الشرط وجوابه هنا فاله الاسماء الحسنى واضح طيب هل نستطيع ان نقول اي ما له الاسماء الحسنى ما نستطيع فاذا كان جواب الشرط لا يصح ان ياتي موضع فعل الشرط عند ذلك يلزم أن يكون ماذا جملته اي يكون ماذا جملته نعم ما؟ تابع اعراب هذه الجمله عادي اعرابها ثم تقول وان في محل جزم جواب وا اذا تصبك فصابه فتجمل فتجمل فتجمل يعني هناك لا فتصدمك او اذا اذا تجمل نعم هنا لا جواب شرط هنا جمله, جملة. فتجمل نقول في المضارع ها فتجمل ارجعه الى إذا, اذا لما عربنا يعني نعرفنا اذا قلنا في هذا الشرط وتجملي لا مو في المضارع فتجم... فتجمل تجمل تتجمل يتجمل فتجمل فتجمد فجمد هذا الأمر, لفيه الأمر. هنا أيضا هنا عين سيقال انت تجمد اذا تجمد هنا جواب هنا جملة الجملة واقعة في جواب الشرط هذا غير في الأمر يعني فيه فعل فائل فتجمل فائل واقعة في جواب الشرط وتجمل فائل الأمر مبني على السكون كسرني أجل الروي والفعل فنستطيع وجوبا تقديره أنت والجملة الفائل واقعة في جواب الشرط أنا أول قلنا مضارع خطأ واضح؟ طيب تجمل في الماضي اتجمل لا لا تجمل تجمل في الماضي تجملت زي وان هذا مركب تجمل لك تجمل واضح؟ وهنا قال فتجمل أي أنت طيب لا لا تبي أن الوقت اليوم نجد لا نجد مساعدة انه مشهوش هنا يبقى ماذا المرفوعات لكن الشارع لم يتعلض الى الجمله الواقع جواب الشرط لكن لا بد أن ان شاء الله هي او ثانيه وتكون مفصوله بماذا بالفاء. بفا بفاء مشهوله بالفاء. وفي المضارع يفصل بينه ايضا اما بالنفي واما بالسين او اما بالسوق بتوقه او بالنفي ولا ولا ونحوها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 الا كيت زيدا يعني قد لا يكون في الماضي الا كيت زيد لكن هذا والد والد في الكلام. كيت مني السلام او سلم عليه هذا إلا إلا او يعني كان كان كان كان زيد حضر درسا، فهنا. وكان الطالب إن حضر الدرس حذره في وقت في زمن. عند إن حضر الدرس حضر. الماضي هو؟ هو يعني الماضي يدخل عليه. أداة الشرق, الشرق أو أداة قد وتفيدوا الاستقبال كما ان المضاعي اذا دخل عليه الجاذب رده إلى الماضي شوف اليوم أنا مجد الله عندك ثلاثين خمسة ألف وعشرين ألفين ثلاثين أو 30 30 عن عندي كم من الغائب؟ من الغائب؟ ها؟ عادل وعينه؟ الرحيم الرحيم كذلك؟ ياسر سافر أولم ناخدين فقط الله ما كاش الله أعلم Va,